آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيدٌ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتن وبتغاء تأويله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 فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ مُصِيرٌ بِالْعِبَادِ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حمطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم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 من الله وسيدا وحصرا وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال ربي ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 يا مريم قُلْتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ الْرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَقْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 سنا وأنفسكم ثم نبتهي الفَنَجَعَ الْأَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّهَا ذَالَهُ وَالْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ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 والله علي المؤمنين وَالدَّتَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَن تُمْتَشَهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُونَ الْحَقَّ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ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 يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقطر يؤده إليك منهم ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قرائما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 وشهد أن رسول الحق جاءه البينات والله لا يهذ القوى الظالمين ولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة أن عليهم لعنة الله والملائكة وال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 يوم الضلالون ان الذين كفروا وماتوا وانكفروا فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من احديم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من نصير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 إن أول بيت ينضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين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 فأما الذين سُوَدَّتُ جُهُم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوق العذاب بما تُلْمَ تكفرون وأما الذين بِيَضَّتُ جُهُم ففي رحمة الله هم فيها خالدون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 وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرقوا من ظلموا ظلموا أنفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنهتم قد بنت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون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 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَعَ إِنَّ قُلُوبَكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعْ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ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 أولئك جزاؤهم نعفرا من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعمة أجر العاملين قد خلت من قبلكم سلما فسير في الأرض فاظر كيف كان عاقبة المكذبين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 فون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيئاً ما قتلناه هنا قل لو قلت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم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 بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير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 فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنت بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأدوا في سبيلي وقاتلو وقتلوا وقاتلو وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا